توقفنا بالأمس يا عم بعد أن شرح الإمام جزءا من الآية الأولى من سورة النساء والتي تبدأ بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن في الآية تنبيها على الصانع وإن قوله تعالى واحدة على تأنيث لفظ النفس كما ان لفظ النفس يؤنث وان عني به مذكر ويجوز في الكلام من نفس واحد وهذا على مراعاه المعنى اذ المراد بالنفس ادم عليه السلام وقال الامام ان بث معناه فرق ونشر في الارض وان معنى قوله تعالى رجالا كثيرا ونساء انه جل شانه حصر ذريتهما في نوعين فاقتضى أن الخنثى ليس بنوع ولكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهما. فتح الله عليك وبرك فيك يا ولدي. ألا يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام؟ هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. سبحان الله الحمد لله ولا الله ولا شر ولا خير. يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله بالأمس. المساله الثانيه في هذه الايه قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام كرر الاتقاء تاكيدا وتنبيها لنفوس المامورين والمعنى اتقوا الله ان تعصوه واتقوا الارحام ان تقطعوها وقرا اهل المدينه تساءلون بادغام التاء في السين وأهل الكوفة بحذف التاء لاجتماع تاءين وتخفيف السين لأن المعنى يعرف وهو كقوله تعالى ولا تعاونوا على الاسم وقوله تنزلوا وشبهه وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة والأرحامي بالخفض قال الزجاج قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم فإذا لم يجوز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم ورأيت إسماعيل ابن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم وأنه خاص لله تعالى قال النحاس وقول بعضهم والارحام. قسم خطا من المعنى والاعراب لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النص وروى شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن المنذر بن جرير عن ابيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم من مضر حفاة عرا فرايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما راه من فاقتهم ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الى قوله تعالى والارحام ثم قال تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصاع تمره وذكر الحديث فمعنى هذا على النصب لانه خصهم على صله ارحامهم وايضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهذا يرد قول من قال المعنى أسألك بالله وبالرحم وقد قال أبو إسحاق معنى تساءلون به يعني تطلبون حقوقكم به ولا معنى للخفض ايضا مع هذا هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة والأرحام بالخفض واختاره ابن عطية ورده الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري واختار العطف فقال ومثل هذا الكلام مرضود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محظور ولا يقلد فيه ائمه اللغة والنحو فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد في فصاحته وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر لأنه عليه السلام قال لابن عشراء وأبيك لو طعنت في خاصرته ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه وقد قيل هذا اقسام بالرحم أي اتق الله وحق الرحم كما تقول مثلا افعل كذا وحق أبيك وقد جاء في التنزيل والنجم والطور والتين لعمرك وهذا تكلف قلت لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون والأرحام من هذا القبيل فيكون أقسم بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنها بنفسه والله أعلم ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء فلا يبعد أن يكون قسما والعرب تقسم بالرحم وقرأ عبد الله بن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والخبر مقدر تقديره والأرحام أهل أن توصل ويحتمل أن يكون إغراءا لأن من العرب من يرفع المغري وأنشد الفراء إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون باللقاء إذا قال أخ النجدة السلاح السلاح وقد قيل إن والأرحام بالنصب عطف على موضع به لأن موضوعهم نصب ومنه قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد وكانوا يقولون أنشدك بالله والرحمة والأظهر أنه نصب بإضمار فعل كما ذكرنا. سبحان الله الحمد لله رب العالمين الله الله أكبر المسألة الثالثة اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته أصل أمي نعم صلي امك فأمرها بصلتها وهي كافرة فلتأكيدها دخل الفضل في صله الكافر حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرضا مسمما ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمة الرحم وعددوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهو قول الحسن البصري وعطاء والشعبي وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال الأول أنه مخصوص بالآباء والأجداد والثاني الجناحان يعني الإخوة الثالث كقول أبي حنيفة وقال الشافعي لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه النسائي والترمذي وأحسن طرقه رواية النسائي له رواه من حديث ضمره عن سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقضح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه المسألة الرابعة اختلفوا من هذا الباب في ذو المحارم من الرضاعة فقال أكثر أهل العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث وقال شريك القاضي بعطقهم وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملك واحتج بقوله عليه الصلاه والسلام لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قالوا فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك ولصاحب الملك التصرف وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع فإن الله تعالى يقول وبالوالدين احسانا فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه فإذن يجب عليه عطقه إما لأجل الملك عملا بالحديث فيشتريه فيعتقه أو لأجل الإحسان عملا بالآية ومعنى الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العطق إليه نسبة الإيقاع منه وأما اختلاف العلماء في من يعتق بالملك فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى الكتاب والسنة ووجه الثاني الحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذكور في الحديث ولا أقرب للرجل من ابنه فيحمل على الأب والأخ يقاربه في ذلك لأنه يدلي بالأبوة فإنه يقول أنا ابن أبيه وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمره والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه وتعالى لا اله إلا الله والله أكبر. أعجبني جدا يا عم قول الإمام اليوم إن الله تعالى قرن بين عبادته وبين الإحسان في الوجوب واستشهد في ذلك بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا نعم يا ولدي إن حق الوالدين على الولد هو أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله تعالى لأن الله سبحانه إذا كان هو الخالق الحقيقي للولد فإن الوالدين هما مصدر هذا الخلق وسببه المباشر ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله